اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر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 خُشَّ عَنْ أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ مُهْطِعِينَ إِلَى الْدَاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ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 وفجرنا الأرض عيوناً وفجرنا الأرض عيوناً فالتق الماء على أمرٍ قد قدر وحملناه على ذات الوحيور ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان قوم في ولقد تركناها ايه فهل من مذكير فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر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 أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِر سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنْ الْكَذَّابُ الْأَشِر إِنَّا مُرْسِلُونَ نَاقَةَ فِتْنَةٍ لَهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ أَنَّ الْمَا رسمة بينهم كل شرب محتضر فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر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 بسحر نعمة من عندنا كَذَلِكَ نجزي من شكر ولقد أذرهم بطشتنا فتما روب النذر ولقد راودوه عن في فيه فطمسنا اعينهم فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر ولقد صبحهم بكره عذاب مستقر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 كذبوا بأياتنا كلها فأخذناهم فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر أكفّركم خير من أولئكم أكفّركم خير من أم لكم براءة في الزبور أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم